بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فمع حلقة جديدة من حلقات الملخص في أصول الفقه وكنا في الحلقة الماضية شرعنا في الكلام على الأحكام التكليفيه وقلنا أن الجمهور على أن الأحكام التكليفيه خمسة وسبب حصر هذه الأحكام في الخمسة أقسام أن الشارع طلب الشارع إما أن يكون من المكلف طلب فعل أو طلب ترك وطلب الفعل إما أن يكون على سبيل الحتم والإلزام فيكون الإيجاب وقد يكون الطلب طلب الفعل ليس على سبيل الحتم والإلزام وهو الندب وطلب الطرك قد يكون على سبيل الحتم والإلزام فيكون التحريم وقد يكون طلب الطرك ليس على سبيل الحتم والإلزام فيكون الكراهه والقسم الخامس من أقسام الحكم التكليفي الإباحة وشرعنا في اللقاء الماضي في شرح هذه الأقسام فتكلمنا على الإجاب ثم دخلنا في أن القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي الندب ولم ننتهي منه وكنا وقفنا عند مسألة من مسائل الندب ألا وهي هل يصير هل يصير الندب واجبا بمجرد الشروع فيه هل يصير؟ هل يصبح الندب واجبا بمجرد الشروع فيه اختلف وصورة هذه المسألة أن يشرع الإنسان في أمر مندوب كصيام نافلة فهل إذا أفطر يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه القضاء فهذه المسألة في أصول فقه يعلو لها فيقال هل يصير الندب واجبا بمجرد الشروع فيه؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين القول الأول أن المندوب لا يصير واجبا بمجرد الشروع فيه فهو تطوع قبل الشروع وبعد الشروع وليس عليه قضاء إن ترك هذا الندب بعد الشروع فيه وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وسفيان وغيرهم القول الثاني أن الندب يصير واجبا بمجرد الشروع فيه فليس له الخروج منه وإن خرج وجب عليه القضاء وهو مذهب, مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى دليل القول الأول أن ليس عليه شيء دليل المذهب الأول أن أنه ليس عليه شيء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أحمد في مسندي من حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ومعنى الحديث لا شيء عليه وأيضا حديث عائشة في صاح مسلم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم طعام فقلنا لا فقال إني صائم ثم دخل مرة ثانية فقلنا له يا رسول الله أهدي لنا حيس يعني نوع من أنواع الطعام فقال اليني فلقد أصبحت صائما فأكل صلى الله عليه وسلم ولم يقضي هذا اليوم فهذه أدلة من قال ان أن الشروع في التطوع لا يغيره فهو تطوع قبل الشروع وبعد الشروع لا يصير واجبا أما القول الثاني أنه يصير واجبا ويلزمه القضاء إن خرج منه وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة استدل لهذا القول بأدلة من ذلك قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم واستدل أيضا بما أخرجه مالك في الموطأ من حديث عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما رضي الله عنهما أصبحت صائمتين فأهدي لهما طعام فأكلته فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة قالت له إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فاهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه فقال صلى الله عليه وسلم اغضي مكانه يوما آخر فهذه أدلة من ذهب القول الثاني والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول الأول هو الراجح قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط ولا يجب المندوب بالشروع فيه خلافا لأبي حنيفة يعني كونك شرعت في فعل المندوب وهذا الشروع لا يحول المندوب إلى فريضة فإن, أف... فإن خرجت من المندوب فلا فلا يلزمك القضاء هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي وسفيان خالف في ذلك كما أسلفنا أبو حنيفة وقال عليه القضاء ما دام شرع وقلنا أن القول الراجح هو القول الأول أنه ليس عليه شيء إذا فماذا نجيب عن أدلة من ذهب إلى القضاء أما قوله تعالى ولا تبطل أعمالكم فقال العلماء قال أهل العلم أي لا تبطلوا أعمالكم بالرياء لا تبطل أعمالكم بالرياء وهناك جواب آخر قالوا لا تبطلوها بفعل الكبائر قال ابن البر في الاستذكار وأما من احتج في هذه المسألة بقوله ولا تبطل أعمالكم فجاهل بأقوال أهل العلم جهل بأقوال العلماء، وذلك أن لأهل العلم في هذيل الآية، وذلك أن أهل العلم في هذه الآية على قولين، فلا تبطلوا أعمالكم القول الأول أي لا تبطلوها بالرياء، القول الثاني لا تبطلوا أعمالكم لا تبطلوها بفعل الكبائر. أما الجواب عن حديث عائشة وحفصة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اغضي مكانه يوما فالراجح أنه حديث لا يصح إذا الحاصل أن التطوع لا يصير مندوبا بالشروع فيه مسألة أخرى من مسائل الندب هل الندب مأمور به؟ جمهور أهل العلم أن الندب مأمور به أن الندب داخل في حقيقة الأمر يعني بعض أهل العلم يقول أن الندب غير مأمور به أن الأمور المندوبة السنن غير مأمور بها ولكن الجمهور يقولون أن المندوب أو الندب مأمور به وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم قال الزركشي رحمه الله تعالى قد نص عليه الشافعي في كتبه قد نص عليه الشافعي في كتبه وقال أيضا الزركشي وهو الصحيح وهو الصحيح قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة والتحقيق أن المندوب مأمور به والتحقيق أن المندوب مأمور به لأن الأمر كما أسلفنا الأمر على قس... الأمر على قسمين أمر ندب أن الأمر على قسمين أمر حتم وإلزام وهو الفريضة والأمر الثاني أمر ليس على سبيل الحتم والإلزام ولكنه أمر فهذا, فهذا هو الندب واستدل على ذلك استدل على أن المندوب مأمور به بأدلة من ذلك قوله تعالى وفعل الخير هذا أمر من الله عز وجل والمندوب من الخير والمندوب من الخير وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة هذا أمر ومن الإحسان هو مندوب ليس كل الإحسان واجب بل هناك بعض أنواع الإحسان مندوبة والله عز وجل أمر بها وقال تعالى وأمر بالمعروف والألف واللام في المعروف للاستغراق تشمل جميع أنواع الطاعات فالحاصل أن الندب مأمور به فالان تكلمنا عن الإيجاب ثم تكلمنا عن الندب ندخل في الحكم الثالث من الأحكام التكليفية وهو الإباحة, الإباحة وهذا وهذا الحكم أو هذه هذا الحكم الإباحة فيه مسائل المسألة الأولى أو البحث الأول من مباحث من مباحث الإباحة تعريف الإباحة تعريف الإباحة وأي مصطلح لابد أن يعرف لغة واصطلاحا. لغة واصطلاحا فتعريف الإباحة لغة تطلق على الإظهار والإعلان يقال أباح بسره أي أظهره وأعلنه وتطلق ويراد بها الإطلاق والإذن فيقال أباح الأكل من بستانه أباح الأكل من بستانه أي أزن بالأكل منه وهذا أقرب المعاني لمراد الأصوليين إذن الإباحة في اللغة تأتي بمعنى الإظهار والإعلان وتأتي بمعنى الإطلاق والإذن. الإباحة في الاصطلاح في الاصطلاح ما في من؟ أي في اصطلاح علماء الأصول ومعنى كلمة اصطلاحا اصطلاحا أي أن يصطلح جماعة على تسمية شيء بشيء معين على تسمية شيء بشيء معين فما معنى الإباحة عند علماء الأصول؟ قالوا هو ما أزن الله تعالى للمكلفين في فعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه إلا أن يقترن الفعل أو الترك بنية بنية صالحة إذن تعريف الإباحة عند علماء الأصول هي ما أزنى. ما أزن الله تعالى ما أطلق, ما, أع... ما, ط... ما أطلق الله عز وجل ما أزن فيه ما أزن الله تعالى للمكلفين في فعله أمر أزن الشارع لك في فعله مطلقا من غير مدح ولا زم. لك أن تفعل إن فعلت فلا شيء عليك وإن لم تفعل فلا شيء عليك ولا ذم في أحد طرفي إلا أن يقترن هذا الفعل هذا الفعل المباح إلا أن يقترن هذا الفعل المباح بنية صالحة أو غير ذلك هذا معنى الإباحة عند علماء الأصول. أعيد مرة ثانية تعريف الإباحة هي هو ما أزن الشارع ما أزن الله عز وجل للمكلفين في فعله وتركه في فعله وتركه مطلقا من غير مدح أو زم في أحد طرفيه ليس فيه مرح ولا في وليس فيه زم ليس في الفعل ذم ولا في الطرق هذا معنى في أحد طرفي ليس في الفعل ذم ولا في الطرق زم إلا أن, إلا أن توجد نية صالحة في, في الطرق أو في الفعل أقسام المسألة الثانية من أقسام الإباحة أقسام أو أنواع الإباحة تنقسم الإباحة إلى قسمين إباحة شرعية وإباحة عقلية ما ما معنى الإباحة الشرعية الإباحة الشرعية ما أباحه الشرع أي ما جاءت الإباحة في من كتاب في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الشارع أن في بالقرآن أو بالسنة أن هذا الأمر مباح كالجماع في ليل رمضان في ليلة رمضان قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فهذا مباح ولكنها إباحة شرعية أي وردت من الشارع النوع القسم الثاني من أقسام الإباحة الإباحة العقلية وهي ما تسمى بالبراءة الأصلية أي أن الأصل في الأشياء الإباحة فلك أن ترتدي ملابس سوداء ولك أن ترتدي ملابئ ولك أن تأكل في الساعة الثالثة ولك أن تأكل في الساعة الخامسة ولك أن تنام بعد العشاء بساعة ولك أن تؤخر إلى غير ذلك من, أنواع من أقسام الإباحة المسألة الثالثة من مسائل الإباحة صيغ الإباحة الصيغ التي يستفاد منها أن هذا الأمر مباح أن هذا الأمر غير واجب أن هذا الأمر غير مكروه أن هذا الأمر غير مندوب إنما هو مباح لا يخرج عن دائرة المباح هناك صيغ من هذه الصيغ الصيغة الصريحة في الحل الصيغة الصريحة في الحل مثال ذلك كقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم الصيغة الصريحة فطعام أهل الكتاب حلال أي مباح لك أن تأكل منه ولك أن لا تأكل منه فإذا أكلت منه فلا شيء عليك وإذا لم تأكل منه فلا شيء عليك وكقوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفس إلى نسائكم ليلا في, في ليل رمضان مباح لك أن تفعل ولك أن لا تفعل وكقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا الحديث في المستل والسنن فهذه أمور مباحة إذا الصيغة الأولى من صيغ الإباحة لفظ الحل, لفظ الحل لفظ الحل أو الصيغة الصريحة في لفظ الحل الصيغة الثانية من صيغ الإباحة رفع الحرج والإثم والجناح أو في أو ما كان في معنى هذه الكلمات، كقوله تعالى ليس على العامة حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، فهذا الله عز وجل رفع الحرج، فالأكل من هذه الأماكن، فالأكل من هذه الأماكن ليس فرضا ولا وليس بمكروه. وليس بحرام إنه مباح إن شئت, إن شئت فعلت وإن لم تشأ لم تفعل ولا شيء عليك وكقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه وكقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم فهذه من صيغ أيضا الإباحة إذن من صيغ الإباحة الصيغة الصريحة في الحل الصيغه الثانيه من صيغ الاباحه صيغه رفع الحرج والاسم او الجناح كل فعل وصف الله عز وجل بانه رفع عنك الحرج فيه رفع عنك الاسم فيه فهذا يدل على اباحه هذا الفعل الصيغه الثالثه الأمر الوارد بعد الحظ لما كان مباحا في الأصل ما معنى هذا الكلام ما معنى أن الأمر الوارد بعد الحظر لما كان مباحا في الأصل يكون مباحا يعني هناك أمر مباح هناك فعل معين مباح الله عز وجل حظره ثم بعد أي منعه ثم بعد هذا الحظر أمر به فهل هذا الأمر يكون على سبيل الإيجاب يكون هذا الفعل واجب لا الصواب أنه يرجع إلى ما كان عليه في البداية وهو الإباحة مثال على ذلك قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله فانتشروا في الأرض هذا أمر إجاب هذا أمر يفيد الوجوب ولكن لماذا قلنا أن هذا الأمر يفيد الإباحة قلنا لأن البيع والشراء في الأصل مباح في الأصل مباح ثم كان محظورا وقت النداء لصلاة الجمعة فلما انقضى صلاة الجمعة أمر به فهل يكون البيع والشراء بعد الانتهاء من صلاة الجمعة واجب لأن الله عز وجل يقول أو السعي فهل يكون السعي بعد صلاة الجمعة هل يكون واجبا لقوله تعالى فانتشروا في الأرض لا إنما هو مباح لماذا؟ لأنه كان في الأصل مباحا ثم حذر هذا المباح ثم أمر به فما كان انتبه ما كان ما كان مباحا ثم منع ثم أمر به بعد هذا المنع يرجع إلى ما كان عليه في البدايه البداية وهو الإباحة وهو الإباحة من صيغ الإباحة أيضا استصحاب الإباحة الأصلية فكل شيء مباح ما لم يل الدليل ينقله من الإباحة إلى الكراهه أو التحريم فلا يدعى وجوب ولا يدعى استحباب ولا يدعى كراهة إلا بدليل فالأصل في الأشياء الإباحة فلا ينتقل الشيء من الكراهة أو إلى التحريب أو إلى الإيجاب إلا بدليل فما دام لا يوجد دليل فالأصل فيه الإباحة قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بداء الفوائد وتستفاد الإباحة كلمة جامعة لابن القيم يقول وتستفاد الإباحة من الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو وإن شئت ففعل وإن شئت فلا تفعل ومن الامتنان بما في الأعيان من, من المنافع لأن الله عز وجل لا يمتن عليك بمكروه فقال تعالى من اصوافها وأوبارها وقال تعالى وبالنجم هم يهتدون فالله عز وجل لا يمتن على عباده بمكروه فهذا يدل عن على أن هذه الأمور مباحة وكذلك تستفاد الإباحة من السكوت عن التحريم شيخ الإسلام نتيمية له كلمة صغيرة ولكنها كلمة ماتعة يقول انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم فما دام لا يوجد دليل على التحريم ولا يوجد دليل على الكراهة من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من دليل معتبر عند أهل العلم يدل هذا الأمر على أن هذا الفعل مباح يقول والسكوت عن التحريم والإقرار على الفعل في زمن النبوة في زمن الوح نعم كل فعل كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن في المنع منه فهو يدل على التحريم وهو, وهو نوعان إما اقرار الرب وإما اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم فإقرار الله تعالى كقول جابر في صحيح مسلم في صحيح البخاري يقول كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا يدل على إباحة هذا الأمر لماذا؟ لأنه لو كان ممنوعا لمنعه الشارع لنزل قرآن يمنع منه ومن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم قول حسان العمر كنت انشد الشعر أقول الشعر وفيه أي في المسجد من هو خير منك فهذا يدل على الإباحة المسألة الرابعة من مسائل الإباحة انتقال الشيء من حكم الإباحة إلى الندب أو الإيجاب أو الكراهه أو التحريم يعني المباح قد ينتقل من دائرة الإباحة إلى الكراهه قد يصبح قد يصبح مكروهة. وقد ينتقل إلى دائرة التحريم وقد ينتقل إلى دائرة الندب وقد ينتقل إلى دائرة الوجوب ليست أصناف المباحات قابلة للحصر بل هي كثيرة الأمور مباحة كثيرة جدا ولهذا لما كانت الإباحة استواء طرفين الترك والفعل يعني الأمر المباح ان فعلت فلا شيء عليك وإن تركته فلا شيء عليك، ولهذا لما كانت الإباحة فيها استواء الطرفين الفعل والطرق جاز أن تميل إلى أحد الطرفين فإن مالت إلى المفسدة دخلت في دائرة الحرام أو الكراهه وإن مالت الإباحة إلى المصلحة دخلت في دائرة المندوب أو الإيجاب وهناك أمثلة تدل على ذلك الأكل والشرب مباحان في الأصل الأكل والشرب مباحان من جميع الطيبات لكن الإصراف إلى حد التخمة والتبذير مكروه قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فالأصل في الأكل والشرب انه مباح ولكن إذا خرج إلى حد التخمة والاسراف صار مكروها كذلك اللهو واللعب مباحان في غير محرم في غير محرم أو في غير محرم معلوم الحرمة فإذا كان سبب في تفويت طاع أو في ضياع فريضة خرج من المباح إلى التحريم النوم في الأصل مباح للتقوي على الطاعة والتقوي على عمل من أعمال الدنيا ولكن إذا اقترن بنية صالحة كان مستحبا مشاهدة الأخبار مشاهدة نشط الاخبار الاصل فيها الاباحه فانت ليس الاصل فيها الاباحه ولكن ان كان مشاهده الاخبار الغرض منها الغرض من مشاهدة الاخبار الغرض الاطلاع على اخبار المسلمين ومعرفه اخبار المسلمين من اجل من اجل الدعاء لهم ومن اجل القيام باي فعل ينفع المسلمين فهو في هذه الحالة يكون مستحب ولكن إذا اقتارت مشاهدة الأخبار برؤية مزاع وجه مزاع متبرجة أو النظر إلى النساء في أجهزة الإعلام تحول الأمر من الإباحة إلى التحريم فالحاصل أن المباح قد ينتقل من دائرة الإباحة إلى الكراهى بل إلى أشد من ذلك إلى التحريم وقد ينتقل من دائرة الإباحة إلى الندب إلى الاستحباب وقد ينتقل إلى ما هو أشد من ذلك إلى الوجوب المسألة الخامسة من مسائل الإباحة الأصل في العبادات التحريم والأصل في غيرها الإباحة ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الأصل في العبادات الاصل في العبادات المنع أي كل عبادة كل عبادة لم تأتي عن لم تأتي من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاصل فيها التحريم المنع المنع كل عبادة لم يأتي بها الشارع فالاصل فيها المنع والاصل في الأشياء الإباحة فكل الأشياء مباحة ما ما لم يرد دليل يدل على تحريم هذه الأشياء والله عز وجل قد فصل المحرمات قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم نجمل ما تكلمنا عنه في مسألة الإباحة قلنا أن الإباحة تعرف لغة بالإعلان والإظهار والإذن وقلنا أن الإباحة ما كل فعل كل فعل لم يطلبه منك الشارع لم يطلبه منك الشارع إنما أزن لك ما أزن فيه الشارع المكلفين، ولم يقترن بزم ولا مدح هذا المعنى العام للإباحة إلا أن توجد نية تن تنقل هذا الحكم من الإباحة إلى غيره من سواء كان الكراها أو إلى التحريم أو إلى الندب أو إلى الاستحباء وقلنا الإباحة لها صية من هذه الصية لفظ الحل الصريح لفظ رفع الجناح ثم بعد ذلك تحدثنا عن أقسام الإباحة قلنا أن هناك إباحة شرعية وإباحة عقلية ثم بعد ذلك تكلمنا على أن أقسام أن المباح أن المباح قد يتحول، قد يدخل في دائرة الندب، وقد يدخل في دائرة الإجابة، وقد يدخل في دائرة الكراه، وقد يدخل في دائرة في دائرة التحريم. الحكم التكليفي أو النوع الرابع الأحكام التكليفية القسم الرابع الكراه الكراه. إذن تكلمنا على الإجابة، ثم تكلمنا على الندب. ثم تكلمنا عن الإباحة ونتكلم الآن بعون الله تعالى عن الكراها الكراها لغة مادة كره أصل يدل على خلاف الرضا والمحبة كلمة هذا الأصل يدل على خلاف الرضا والمحبة والمكروه والمبغض يعني والبغض للشيء تكره شيء أي تبغض هذا الشيء وقيل المكروه مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب وهي الشدة في الحرب إذن أصل كلمة الكراه تدل على عدم الرضا وعدم المحبة وقيل أنها مأخوذة من الكريهة أي الشدة في الحرب أما في الإصلاح أي في صلاح الأم الاصول هو ما نهى عنه الشارع هذا المكروه فقط ما نهى عنه الشارع طيب المحرم نهى عنه الشارع لا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الحتم والإلزام ويثاب تاركهم تسالا ولا يعاقب فاعله ما معنى هذا الكلام المكروه هو ما نهى عنه الشارع كل فعل نهى عنه الشارع هذا النهي ليس على سبيل الحتم والإلزام ليس على سبيل الحتم والإلزام وهذا الفعل الذي نهى عنه الشارع ليس على سبيل الحتم والإلزام هذا النهي الذي الذي اللي... ليس على سبيل الحتم والإز... والإلزام إن تركت هذا الفعل امتثالا لله امتثالا لله على ذلك أجرت على ذلك وإن فعلت هذا الفعل متعمدا لا شيء عليك لا تعاقب على ذلك قالوا في هذا التعريف ما نهى عنه الشارع خرج بهذا القيد ماذا خرج المباح لان المباح غير مامور به خرج, خرج نقول ما نهى عنه الشارع خرج بهذا القيد الواجب خرج بما نهى عنه الشارع ما نهى عنه الشارع خرج بهذا القيد الواجب لان الواجب مامور به غير منهي عنه وخرج بهذا القيد أيضا الندب لأن الندب مأمور به اقصد مأمور ليس على سبيل الحد خرج بهذا القيد أيضا الندب لأن الندب غير هي عنه بل هو مأمور به وخرج بهذا القيد أيضا المباح لأن المباح غير مأمور به يبقى إذن ما نهى عنه الشارع خرج بهذا القيد الواجب والندب والإباحة لأن هذه الأمور الواجب ليس منهي عنه بل مأمور به الندب ليس منهي عنه بل مأمور به الإباحة ليس منهي عنها ولا مأمور بها وقوله لا على وجه الحتم والإلزام ما نهى عنه الشارع ليس على سبيل الحتم والإلزام خرج بهذا القيد أعني قيد ليس على سبيل الحتم والإلزام الحرام أو التحريم لماذا؟ لأن التحريم أيضا منهي عنه مثل المكروه ولكن المكروه منهي عنه ليس على سبيل حتم والإلزام إنما ليس على سبيل الحتم والإلزام أما المحرم فهو منهي عنه على سبيل الحتم والإلزام هناك صيغ تدل على الكراهه كما أسلبنا كما أن للندب صيغ ولل... والإباحة صيغ والإيجاب صيغ الكراهه أيضا لها صيغ تدل على أن هذا الفعل مكروه من هذه الصيغ لفظ الكراهه لفظ الكراهة قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكسرت السؤال واضاعه المال وفيه التفريق هنا بين في بداية الحديث إن الله حرم وفي وسط حديث إن الله كره ففرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص بين التحريم والكراهه دل على أن كثرت السؤال مكروه كثرت السؤال ما مكروه إذا من صيغ الكراهه لفظ الكراهه من صيغ الكراهه النهي الذي النهي الذي قام البراء يعني كل صيغه نهي قام الدليل على صرفها من التحريم إلى الكراهة، يعني الأصل في النواه التحريم كل نهي ورد الأصل في التحريم، النهي اعني في كتاب الله أو في سنة رسول الله الأصل في النواهي التحريم، ولكن إذا وجد صار صرفها من التحريم إلى الكراهة دل ذلك على أن هذا الفعل مكروه مثال ذلك مثال ذلك في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في سلاسة في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنا أنهى أمتي عن النار عن الكي وأنا أنهى أمتي عن الكي قلنا أن النهي يفيد التحريم ولكن هناك صارف عن التحريم هنا إلى الكراه ما هو الصارف؟ الصارف قوله صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء من أدواتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لزعة من النار وما أحب أن أكتوي وما أحب كره ذلك وما أحب أن أكتوي فهذا دليل على الإذن في التداوي بهذه الثلاثه المذكورات وهي العسل والحجامة والكي ولكن كره النبي صلى الله عليه وسلم الكي قال إذن الصيغة الثانية من صيغ الكراهة لفظ الصيغ الثانية من صيغ الكراهة كل نهي صرف من النهي إلى صرف من التحريم إلى الكراها المسألة الثالثة تكلمنا في المسألة الأولى من مسائل الكراهة تعريف الكراهة المسألة الثانية صيغ الكراهة المسألة الثالثة إطلاقات المكروه إطلاقات المط المكروه يطلق المكروه ويراض به أمور الأمر الأول الكراهة عند علماء الأصول فيطلقون الكراهة على كل فعل نهى عنه الشارع لا على وجه الحتم والإلزام ويساب تاريكه امتسالا ولا يعاقب آه فاعله هذا من إطلاقات الكراهة تطلق الكراهة كما عند الأصوليين على, على كل فعل نهى عنه الشارع ليس على سبيل الحتم والإلزام الإطلاق الثاني للكراها تطلق الكراها ويراد بها الحرام وهذا غالب استعمالات القرآن لهذا اللفظ لفظ الكراها خذ مثال على ذلك الآيات الواردة في صورة الإسراء قال تعالى وقد رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ إِلَّا أَنْ قال فلا تقتلوا اولادكم خشيه املاق الى ان قال ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق الى ان قال ولا تقربوا الزنا الى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق الى قوله ولا تقربوا مال اليتيم الى قوله ولا تقربوا مال, ولا تقربوا مال اليتيم إلى, الى قوله ولا تقربوا مال اليتيم الى ثم قال في نهايه هذه الايات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فسمى الله عز وجل هذه المحرمات العقوق القتل الزنا أكل أموال اليتامة بالمكروه فالكراهة احيانا تطلق في كتاب الله ويراد بها التحريم ويراد بها التحريم وكثير من السلف كانوا يطلقون الكراهه على الأمور المحرمة منهم كالشافعي وأحمد ومالك وغير هؤلاء كانوا يستعملون الكراهه في معناها الذي استعملت فيه في القرآن أمثلة على على ذلك أمثلة على أمور محرمة أطلق عليها السلف مصطلح الكراهة من ذلك ما أورده ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين قال وفي رواية عبد الله بن أحمد لأبيه قال الإمام أحمد لا يعجبني يعني أكره لا يعجبني أكل ما زبح للزهرة أي النجوم ولا للكواكب ولا للكنيسة وكل شيء زبح لغير الله قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فتأمل كيف قال لا يعجبني مع أن الزبح لغير الله محرم الزبح للنجوم محرم الزبح للكنيسة محرم ومع ذلك قال لا يعجبني فأحمد رحمه الله كان يطلق احيانا على بعض الأمور المحرمة أنها مكروهة وليست الكراه الاستلاحية التي عند المتأخرين مثال آخر قال ابن القيم قال أبو القاسم الخرقي وأبو القاسم الخرقي هو مؤلف المتن الذي شرحه ابن قدامى مختصر الخرقي وكلمة الخرقي نسبة إلى بيع الخرق القطع القماش وهو مؤلف المتن المشهور المعروف بمختصر الخراقي الذي شرحه ابن قدامة في كتاب ابن قدامة المعروف الذي شرح فيه هذا المتن وكذلك شرحه, الذي شرحه ابن قدامة وسمه المغن كتاب ابن قدامة المغن المعروف وكذلك شرحه الزركشي الحنبلي في كتاب أيضا فهذا هو المتن المشهور قال الخراقي فيما نقله عن أبي عبد الله الإمام أحمد ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة ومذهب أحمد التحريم استعمال آنية الذهب والفضة فإنما أطلق القراها على التحريم أما ما جاء عن أبي حنيفة فقال ابن القيم قال في الجامع الكبير يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ومراد أراد أبو حنيفة رحمه الله التحريم قال ابن القيم وقد قال مالك في كثير من أجوبته أكره كذا وهو حرام، فالحاصل أن بعض السلف كانوا يطلقون مصطلح الكراهه على الأمور المحرمة قال ابن القيم وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على ائمتهم بسبب ذلك حيث, حيث تورع الأئمة على إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة ففهم المتأخرون مراد الائمه خطأ فمثلا عندما يقول إمام أحمد أكره الزبح للنجوم والكواكب لا يأتي رجل يقول مراد أحمد الكراهة الاصطلاحية التي لا شيء فيها إن فعلتها لا شيء عليك وإنما أراد الإمام أحمد التحريم الإطلاق الثالث إذن الكراهة تطلق كما أطلقها الأصليين على ما ليس بحرام ما ما طلب الشارع الكف عنه ليس على سبيل حتم الإز... والإلزام وأحيانا تطلق على الأمور المحرمة كما في القرآن وكما أطلق بعد الأئمة ويطلق المكروه على خلاف الأولى بعض أهل العلم يقولون ترك صلاة الضحى أو ترك سنة الظهر مكروهة يعني خلاف الأولى تطلق على خلاف الأولى المبحث الأخير المبحث الأخير أو القسم الأخير من أقسام الحكم التك... من أقسام التك... الحكم التكليفي التحريم. قلنا الأحكام التكلفية الإيجاب الندب الإباحة الكراهية الحكم الخامس التحريم المحرم لغة الممنوع المحرم في اللغة الممنوع. قال تعالى وحرمنا عليه المرادع المرادع من قبل. أي منعناه من الارتضاع من المراضع فمعنى التحريم المنع، وقال تعالى إن الله حرمهما على الكافري، إن الله حرمهما على الكافري، أي, منعه أي منع هذا الأمر على من على الكافرين، وقال امرؤ القيس جالت لتصرعني، فقلت لها أقصري، إن مرؤ صرعي عليك حرام، أي ممنوع، أي ممنوع امرؤ القيس هو شاعر جاهلي شاعر جاهلي من شعراء المعلقات السبعة من شعراء المعلقات السبعة القيس ورد ذكره في بعض الاحاديث لكن حديث الحديث اللواء الذي ورد ذكر امرؤ القيس فيه لا يصح وهو ما اخرجه احمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرؤ القيس حامل اللواء الشعراء إلى النار هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح وكان مشهور مشهور بالخمر والعبس وله وهو صاحب المعلقة المشهورة التحريم في الاصطلاح أي في اصطلاح علماء الأصول هو ما طلب الشارع الكف عنه المكروه ايضا ما طلب الشارع الكف عنه ولكن هنا ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام المكروه ليس على وجه الحتم والإلزام ويثاب تاركه امتثالا ويثاب تاركه امتثالا ولا يعاقف فاعله اختيارا ما معنى هذا الكلام نقول كل فعل طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام ليس على وجه لم يكن هذا لم يكن هذا الطالب ليس على وجه الحتم والالزام إنما هو على وجه الحتم والإلزام ويثاب تارك وقال لك إن تركت هذا الفعل كنت مثاب وإن فعلت هذا الأمر اختيارا منك قبت على ذلك هذا هو المعنى العام للتحريم التحريم هو ما طلب الشارع فعل معين طلب الشارع منك الكف عنه وقال لك إن انتهيت عن هذا الفعل وجرته وإن فعلت هذا الفعل باختيارك عوقبت على هذا الفعل قوله ما طلب الشارع الكف عنه يعني من الأعمال كالزنا والقتل أو أو من الأقوال كالغيبة والنميمة أو من أعمال القلوب كالحقد والحسد وهذا قيد خرج به الإيجاب والندب, والندب لأن المكلف مطالب بفعل, بفعل الواجب والمندوب يعني نقول هو ما طلب الشارع الكف عنه خرج بهذا القيد الندب لأن الندب أنت مأمور به ليس مطلوب ليس مأمور بالكف عنه وخرج به أيضا الإجاب لأن الإجاب أنت مأمور به ليس مأمور بالكف عنه على وجه الحتم والإلزام وهذا قيد خرج به الكراها لأن الكراها مطلوب الكف عنها ولكن ليس على سبيل الحتم والإلزام ويثاب تاركه في الحليس القدسي الصحيح الذي أخرجه مسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر بها الله عز وجل ويعلم بذلك فقال ارقبوه من المراقبة فإن, عمل فإن, عمل فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جراء من أجلي إذن ويساب تاركه فمن ترك المحرم أثيب على ذلك ويساب تاركه امتسالا لا بد من هذا القيد امتثالا سبق أن هذا القيد لا بد منه لأن الأجر مرتب على القصد الأجور مرتبة على المقاصر والنيات وذلك أن يكف نفسه عن المحرم امتثالا لنهي الشرع قاصلا بذلك وجه الله رجل ذهب ليسرق فرأى الشرطي أو رأى صاحب الدار فانصرف انصرف خوفا من صاحب الدار فهل يؤجر على ذلك لا يؤجر لأن من شروط لأن شرط الأجل والثواب لأن الثواب مبني على المقاصد والنيات ويعاقف فاعله اختيارا والمعنى أن فاعل المحرم بلا عذر بلا قد يفعل المحرم مضطرا أن فاعل المحرم بلا عذر مختارا لذلك فهو مستحق للعقاب ولا يلزم تحقق العقاب لأن الله عز وجل قد يعفو قد يعفو المسألة الثانية من مسائل التحريم أسماء المحرم المحرم له اسماء من أسمائه القبيح المنهي عنه المحظور التحريم المعصية الزم الخطيئة المزجور عنه كل هذه من أسماء من أسماء التحريم اقسام التحريم المسألة الثالثة إذا عرفنا التحريم فقلنا التحريم ما طلب الشارع الكف عنه على سبيل الحتم والإلزام وهو الذي يثاب تاركه امتثالا ويعاقف فاعله اختيارا وقلنا أن له, وقلنا أن له أسماء منها المحظور المحرم المعصية الخطية القبيح ثم بعد ذلك قلنا المسألة الثالثة أقسام المحرم المحرم كما قال ابن القيم ينقسم المحرمات نوعان محرم لذاته محرم لذاته لا يباح بحال النوع الثاني محرم تحريما عارضا في وقت دون وقت يبقى التحريم نوعان محرم لذاته محرم لعارض أما المحرم لذاته هو ما حرمه الشارع ابتداءا لما فيه من ضرر الذاتي مثل الشرك والزنا والسرقة وأكل الخنزير فهذه حرمت لزواتها وبسبب المفاسد التي وجدت فيها وبسبب المفاسد التي وجدت فيها ويتلتب على فعلها الإسم والعقاب والزم والزم, والزم القسم الثاني المحرم تحريم عارض وهو المباح في الأصل أو مشروع في الأصل مشروع ولكن وجد عارض له حوله من دائرة الإباحة إلى دائرة التحريم مثال ذلك الأصل في البيع والشراء الإباحة ولكن يحرم عند سماع النداء الأول للجمعة لما يقع من مزاولة البيع والشراء من تضييع الجمعة يبقى إذن التحريم قسمان محرم لذاته ومحرم لعارض والمحرم لذاته هو ما حرمه الشارع ابتداء لما توفرت فيه المفاسد والأضرار كالشرك وكالزنا وكالسرقة محرم لعارض كالبيع الأصل فيه الإباحة, البيع والشراء فيه الإباحة ولكن لما عرض له أمر معين هو البيع والشراء عند النداء الأول من يوم الجمعة حرم لذلك صياغ التحريم الإباحة لها صيغ الكراهة لها صيغ الإجاب له صيغ الندب له صيغ التحريم له صيغ من صيغ التحريم لفظ التحريم وما اشتق منه كحرم عليكم كحرام كذا من أمثل على ذلك قوله تعالى وأحل الله البيعة وحرم الربا وكقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وكقوله صلى الله عليه وسلم في صيح مسلم قل كل المسلم على المسلم حرام فهذه من صيغ التحريم وكقوله صلى الله عليه وسلم كل زيناب من السباع فأكله حرام هذه يبقى إذن صيغة لفظ التحريم وما اشتق منه يدل على, إيه؟ على هذه الصيغة يدل على التحريم صيغة النهي, صيغة النهي ما لم تكن قرينة تبين أن النهي الغير ذلك فكل نهي في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النهي لا يوجد صارف له الأصل فيه التحريم كقوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر وكقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله ويلتحق بهذا بهذه الصيغه قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا كقول علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعه يوم خيبر سبحان الله يا معشر الشيعة الضلال راوي حديث النهي عن زواج على النكاح عن نكاح المتعة هو علي بن أبي طالب هو علي ابن أبي طالب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد وكل خبر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نه فالواجب استعماله على التحريم إلا أن يأتي معه أو في غيره أي في دليل آخر دليل يبين المراد منه أنه ندب أو أدب فيفضل الدليل, فيفضل الدليل فيه معنى كلام ابن البر أن كل نهي في كتاب الله الأصل فيه التحريم ما لم توجد قرينة تصرف هذا النهي من التحريم إلى, إلى الندب أو إلى الكراهة أو إلى غير ذلك من صيرة التحريم الصيرة الأولى الصيرة الأولى لفظ التحريم وما اشتق عنه الصيرة الثانية النهي صيرة النهي الصيرة, النهي الصيرة الثالثة صيرة الأمر بالانتهاء الله عز وجل يأمرك بالانتهاء كقوله تعالى ولا تقول ثلاثة انتهوا, انتهوا فهذا يدل على التحريم الصيغة الرابعة من صيغ التي تدلع التحليم صيغة الفعل المضارع المقترن بلا النهية ققوله تعالى ولا تقربوا الزنا لا تقربوا تقربوا فعل مضارع سبقته لا النهية فدل هذا على التحريم وققوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض لا يبع بعضكم على بيع بعض الصيغة الخامسة صيغة الأمر بالترك أمر بالترك بغير صيغه النهي الصريحة يعني هناك امر بالترك مثال ذلك كقول تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان نبوه امر بالترك امر بالترك ليس نهي إنما هو أمر بالترك يدل على التحريم وكقوله تعالى ويسالونك عن المحيط قل هو اذى فاعتزلوا امر بالترك يدل على التحريم وكقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات امر بالترك يدل على التحريم من الصيغ الداله على التحريم ايضا ما رتب الشارع على فعله عقوبه او وعيد دنياوي او اخراوي في الآخرة فهو دليل على التحريم يعني كل فعل رتب الشارع على فعله عقوبة قال لك إن فعلت ذلك عوقبت بهذا دل ذلك على أن هذا الأمر محرب سواء كانت هذه العقوبة في الدنيا أو في الآخرة ومن صور ذلك الحدود كقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هذا يدل هذا عقوبة رتبت على هذا الفعل دام أن هناك عقوبة دل على أن هذا الفعل محرم والتهديد بالعقاب يدل على التحريم كل فعل هدد الله عز وجل عليه بالعقاب دل على أن هذا الفعل محرم كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا تهديد هذا التهديد يدل على التحريم وكقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فهذا تهديد يدل على التحريم وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحاليس القدسي المخرج في الصحيح من عاد لي وليا فقد آزنته بالحرب تهديد فهذا يدل على تحريم معادات أولياء أولياء الله وققوله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به فهذا يدل على تحريم الغدر من أيضا من أمور احنا قلنا أن ما رتب على فعله عقوبة يدل على التحريم ترتيب اللعن على الفعل فكل فعل رتب على, على ارتكاب هذا الفعل اللعن أو, وعد الله أو توعد الله عز وجل على هذا الفعل باللعن يدل على التحريم كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله فهذا يدل على أن الذبح لغير الله محرم لماذا؟ لأن الشارع لعن فائله وققوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة هذا يدل على على أن هذه الأمور محرمة صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمره فهذا يدل على التحريم وققوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصه والمتنمصة فهذا يدل ايضا على تحريم هذا الفعل يبقى إذن من صيغ التحريم لفظ التحريم الصريح صيغة الأمر بالترك كذلك هناك صيغ من هذه الصيغ ترتيب العقوبة سواء كانت هذه العقوبة في الدنيا أو في الآخرة من هذه الصيغ تسمية الفعل فعل معين الله عز وجل سماه كفرا أو, ذنب أو ذنبا أو فسقا أو كبيرا أو عدوانا أو ظلما أو إساءة كل هذه الأمور إذا أطلق الله عز وجل على فعل معين دل على أن هذا الفعل محرم مثال ذلك ما من ذنب اجدر أن يعجل, أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم فالله عز وجل في سمى هذا الفعل بغي فهذا يدل على أنه محرم وققوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق سمه فسقا فدل على التحريم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الاشراك بالله وعقوق الوالدين فسمى العقوق والاشراك كبائر فهذا يدل على التحريم تشبيه الفاعل من صيغ التحريم تشبيه الفاعل بالبهائم أو الشياطين أو الكفرة أو الخاسرين أو نحو ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء ليس لنا مثل السوء الذي يعود فيهبه كالكلب يرجع في قيئه، فهذا يدل على تحريم هذا الأمر وق تعالى إن المبذرين إخوان إن المبزرين إخوان الشياطين تسمية الفعل فعل معين تسمية الفعل باسم شيء محرم هذا يدل على التحريم كمثلا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق فهذا يدل على أن هذه الأمور محرمة فهذه بعض صيغ التحريم وهناك صيغ أخرى إذا نحن بهذا نكون قد انتهينا من الأحكام التكليفيه وهي الإيجاب الندب الندب الإباحة الكراهى التحريم ونسأل بعض الأسئلة حتى نتابع فنقول نقول عرف الايجاب ندبا عرف الإيجاب اصطلاحا لغه واصطلاحا عرف الإيجاب لغة واصطلاحا السؤال الثاني اذكر بعض الصيغ الذي تدل على الايجاب سؤال ثالث عرف الكراهه لغه واصطلاحا عرف المباح لغه واصطلاحا عرف التحريب لغه واصطلاحا هذه بعض الاسئله سبحانك اللهم بحمدك نشاء الله اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك